يلمور خذ خانة الخمس من اليمنى تحتر تبرد ترى الأخلاق خربانا والله لتبطي وحن ما تفهمنا مدام ما يقول تتقلبان يرمو تتقاتل خامس والله تشكي الظلم حل الوقت ظالمنا دليل ظلمي تراك تشوف برهان البارحة مع ثلاث شدنا يرخي معازمنا نروي بدل وني يضيع ماهي شقنا والناد يقرب صد يقول يا وطراف حجان ينور في بخانة من اليمنا بلتار وتبرد ترى الخرم كبرت خاصمنا يقضي لوازمنا صداقة تستحل بيوت عدوان عز الله من الدنيا تعلمنا ارسل صعيب على التلميذ سيار جبار في قلي علمنا أبا شدهان غريب حال عربان لو كان في بيت جدا حطمنا صدري عليه بيت جدان يلموغ في بخانة الخمس من اليمنى تهتر وتبرد تمال أخواني خربانا يلموغ يلمو. والله تبطي وحن ما تفعل لو المدل بعد ما رينا وسلمنا مر البلاشو فتا الديان ديان يالمورخذ خانت الخامس من اللي تحتر تبرد ترى الأخلاق خربانا يرمو بدن قانة الخامس من, من اليمنى تحتر تبرد ترى الأخلاق خربانا والله تبطي